بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلوا في دراسة البواي والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وثم التسليم أما بعد أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا كسلمنا في حلقات ماضية عن السعادة وبينا أن الله جل وعلا إنما جعل السعادة لمن أطاعه كما بين الله تعالى ذلك في كتابه وبينا جل وعلا أن الشراح الصدر إنما يكون المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى أن حسب الذين يعملون السيئات أن كل كالذين آمنوا وعنروا الصالحات فراء محياهم وممياتهم وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك قدرك فجعل الله تعالى من أعظم ما يمنده على عباده أن الله تعالى لهم قدورهم ويشر لهم أمورهم أن يرفع الله تعالى بذلك قدرهم ويضع عنهم يسرهم وبعض الناس تتم السعادة في معطية الله تعالى فيظن أن العاطي هو الذي يكون صعيد يستطلبه في شرب خمر أو معاقرة فاحشة أو وقوع في ضلال من أنواع الضلال إلى غير ذلك أحيانا أيها الأحدة يبتل الله عز وجل بعض العباد بأمراض ترجعهم إلى الله سبحانه وتعالى كما قال وربما صحف للسادس العلمي ومين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد لأدن خيرا أصاب منه لأن في هذه الحلقة أقف معكم على ظلائن قد والله بنفسي وقد عرشت فصوله شيئا فشيئا في يوم الأيام اتصل بي أحد الشباب ممن درستهم في الكلية اتصل بي قال له شيخ قال له شيخ أنا وليدك أنت تزورني في البيت بعدما تخرج قلت له طيب لماذا تزورني أنت أنت لألك أكثر طراغا مني قال أنا لا أتبع أنا زورك زورني أنت ثم وصف لي طيب منزله ذهبت إليه طرقت عليه الباب فتح أخوه الطريق قلت له أن فلان قال فلان موجود في غرفة الجلوس ادخل إليه قلت طيب لماذا لا يخرج إليه قال لا يستطيع فدخل فإذا صاحبي الذي كان لا يستطيع أن يدخل مع الباب من كبر جسمه ومبارة وجهه وهو من أرطع العوائل وقد أتى الله من المال ما إذا هو أيها الإخوة والأخوات فأن هو مسواك قد لدف شوزا وضع على سريل بجانبه عكاز. لأجل أن يمشي بجانبه أيضا جهاد يلبس في الرجل المشي ودوعا من الأبية حقيقة لما رأيته فجئت أقبل يريد أن يسلم علي أخذت وتمسك بالجدار والكرسي والسرير فنن وستطع فسلمت عليه في مكانه جلست قلت له يا خنان أنت قد آتاك الله عز وجل ما آتاك أن تكونت أيام دراستك تسابق الريح من طوتي جسدك ومن مبارك وجهك فما الذي أصابك بمثل هذا المخطر قال اجلس انا عطيفة تفزيطيت له ها فخفض رأسه قليلا ثم رفعه لي ثم قال انا يا شوخ اتخرجت من القلية قال ثم اصابني من يسوب الشباب عادة من الزهو بعد تخرجهم قال ومضت علي الايام كريعة وانا تكشر في حياتي اتزوج ابني منزلا اشتري سيارة اتعلي هذا وذاك قال ثم بدأ يسود يتباع يسير في الرأس فأخذت وآتر المسكنات لأجله قال مضت الايام بدأ هذا الصداع يزداد شدة ثم بدأ يسودني معه ضعف في البصر قال ذهبت إلى أحد العطباء إلى أحد المستشفيات دخلت عليهم قلت لهم أنا مصاب بصداع شديد وبضعف في البصر فانظروا ما هو المشكلة عندي عملوا لي بعض التحاليل أشتريه ثم قال لي الطبيب نحتاج إلى شعة مقطعية للرعف قلت الطبيب حسنا افعلوها قال لا عندنا زحان اذهب الى المستشفى الخاص وفعلها ثم تعال قال اذهبت الى حد المستشفيات ثم رجعت اليه بالاشعة قال فلما نظر اليها قال لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليها راجعون اجلس قال فجلست ثم طلب لي شيئا من الشاي وانا قال ثم رفعت الناعة الهاتف ونادى مجموعة من الافداء الاستشاريين الكبار قال فاجتمع عندهم مجموعة منهم يقول فلما بدأوا يتناقشون باللغة الانجليزية وانا ما افهم ماذا يقولون. حتى امروا في ذلك نصف ساعة ساعة ثم خرج الاول في الثاني في الثالث قال فبقي منهم اثنان ارتفت ولي احدهما ثم قال يا ارسنان قلت ما تريد قال انت كبير لا يحتاج ان نقول لك احضر ولي امرك فالثنه وقفت بشور فقال اسمع قلت ما تريد قال انت مصاب بورم في الرأس سرطان كان خاملا والان تهيج وبدأ يكبر ويضغط على عروق العين الداخل في اي لحظة قد يزيد هذا الضغط ستتفجر عروق العين ثم تصاب بالعمى ثم تتفجر عروق الدماغ وتصاب بنزيف الدماغ وتموت تذكر انا تخرجت من الكلية قبل اشهر انا ساعتدج قال لي انا ما اريد قصه حياتك انا اقول لك ما انت مصاب به وينبغي ان تدخل الليلة الى المستشفى وغدا ان شاء الله تعالى نقصع اجمل جمجمه ثم نخرج الورم ثم نعيد العظم مرة مره اخرى يقول لما قال لي عظم دورن زندما هو ورم وعملية خذت <تصفيق> قلت لا والله لا تعمل لي شيء قال ثم خرجت من عنده بالحوة فلما خرجت تحيرت أولا أذهب أذهب إلى بيتنا أنا أذهب إلى سيدلية وأخذ مسكنا وأنام والنبي يكسبه الله عز وجل يحسن لكنني بعد تفكير يسير ذهبت إلى مستشفى آخر ودخلت عليهم دخلت الأرض الطبيب قلت يا دكتور أنا مصاب في الرأس وضعت النظر انظر ما ما هي المشكلة عندي. قال فنظر الطبيب ثم قال نحتاج إلى بعض الأشعة. عمل لي بعض الأشعة والتحليلات. ثم قال نحتاج إلى شعة مقطعية للرأس. قلت له على شعة قريبة. إجارة معي قال نزلت ثم أحضرت الأوراق له. ثم رأها أصابع ما أصاب صاحبه لأي من الظهور. ثم قال تفضل اجلس. قال تجلس. ثم نادى مجموعة من الطباخ كصاحب من أول. قال ثم السفوي رية بعدما تناقصوا ما بعضهم البعض وأنا. أذكر الله وأصبح وأعلم أنه لم يقع لي ما تفض الله تعالى قال ثم التفضل إلي أحدهم ثم قال لي يا فلان قلتنا الناس تريد قال أنت مصاب بورم في الرأس يضغط على عروق العين تتفجر عروق العين تصاب بالعمى ثم تتفجر عروق الدماغ ثم بعد ذلك تموت قال فلما قال لي تموت قلت رأسي ثم رفعته وقلت لا حول ولا قوة سيلا بالله أنه يتحاجد مستشفى قمت، لكن الدكتور قال لهم اليوم لا بد أن تدخلوا إلى المستشفى ونعملك العملية غد بعيد قد لا قد لا تعيشوا الغد اليوم. قال قلت له حسنا أعطني صناعة الهاتف. أخذت صناعة الهاتف. تصلت على والدي وقلت له أنا في المستشفى أود منك أن تحضر إلي جاء أبوه أبوه عمره قد تجاوز السبعين سنة وهو رجل كبير في السن وأدهم جوعاً الأمراض. يقول فلما جاء لي يا أبي قال الذي جاء بك إلى المستشفى أنت ما أخبرت أن أنك ستأتي ما هي المشكلة قالت ما قلت له يا أبي أنت تذكر أنه وصوبني صداعا جاء في البيت قال نعم أراك تطلب في أحيان كثيرة مسكنات قلت حسنا لكنني يا أبي إلى ذهبت إلى المستشفى ثم جئت إلى هذا المستشفى وكلهم قد أخبرون أني مصاب بورم في الرأس قال فلما قلت له ذلك خطب رأسك ثم جلس على الأرض قال ورم سرطان لا حول ولا قوة إلا بالله إذا نرسلك مع أخيك في أمريسا له أخ أمريكا له الإخوة والأخوات يعالج منذ سنة من مرض سرطان وقد رأيته بعدما رجع وأتوفي شاء الله يتجاوز عنه وعن هو وصلنا ونحن من المسلمين يقول فلما طلب لأبي ذلك جلس وقال هذه الكلمات ثم تذكر أخي فلان الذي ما قبل أربع سنوات وأخي الثاني الذي هو الآن في أمريكا لا ما حاله وينظر إلي أنا يقول فأخذ ودكي ثم التغسر الطبيب قال الدكتور ما هو المرض فأخبره به الطبيب ثم قال الطبيب لا بد الليلة هندخل المستشفى فقال أبي لا نعطنا الأوراق ونرسله ليعالج في أمريكا يقول أخذ أبي الأوراق ثم خرجت معه ثم تمت الحجوزات بسرعة ثم سافرت سريعا إلى أمريكا مع أحد إخواني لما وصلنا إلى أمريكا نفاشرة عملوا بعض التحليات السريعة ثم ادخلوا من غرفة العملية قصوا عظم الزنجمهم فوق ثم اخرجوه على جم مثل الصحن الصغير الذي يوضع احيانا مع فنجان الشان يقول اوضعوه على جم العظم قال ثم اخرجوا الورم اكبر من البيضة بقليل، وضع الورم جانبا ثم بدأ الطبيب يعمل في العملية قال اثناء العملية وصبت بجلقة في الدماغ قال فلما وصبت بهذه الجلقة اضطرب الطبيب وحرك بعض الأعصاب في الجمال خطأا فأصبت بشلل نصي للجهة اليسرى كلها فوقا قال لما رأى الطبيب ذلك فعاد العظم إلى مكانه وخيط الجلد فوقه. ثم حملوني كالجنازة وادخلوني إلى ورقة الإنعاش فقال جابت هناك أمرت أربع ساعات أو خمس لورقة الإنعاش فأصبت بجلدة في الرجل أخرجوني من الإنعاش فأدخلوني إلى غرفة العمليات وفتحوا صدري وجعلوا لي سمسرا صغيرا على احد شرايين القلب ثم بعد ذلك خيطوا الصدر وارجعوني الى غرفة الانعاش قال جلست فيها قرابة الخمس او ست ساعات فأصبت بنجوث داخلي في الرئة اخرجوني ارجعوني الى غرفة العمليات وفتحوا صدري وعالجوا هذا النجوث ثم اغلقوه مرة تتاريه وارجعوني الى الانعاش قال جلست في غرفة الانعاش 24 ساعة وقد سكنت حالتي وبدأت تتحسن فارتاح الطبيب قليلا قال فجأة بدأ تلطر حالتي وبدأت تلطر حرارتي وتنخضت ويصدني امور عظيمة يقول ثم لما عمل الطبيب بعض السحليلات وجد ان العظم الذي في داخل العملية مصاب بالتهاب اخرجني من الانعاش ذهب بي لغرفة العمليات وضعوني على الصريب خدروني تخذيرا ثاملا نزعوا الجلد أقردوا العظم ووضعوه على جنب أرجع الجلد مغرفا ثانية سأيته أنا قلت له يا سلام أين عظمك الآن قال عظمي عندهم يا شيخ سأذهبوا له النأذة ستة أجهر لتركيبه مرة أخرى في رأسي قلت له طيب والآن قال الآن أنا على هذا الحال أنشأ العرشاج وأفعل ثم قال لي يريدك يا شيخ شيخا تقرأ علي رقية الشرعية ونعلم أيها الأخوة والأخوات من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على المريء يضع يده أحياناً عن الذي يألم من جسده ثم يقرأ عليه الشيء من القرآن قال يا شيخ وريدك أن تقرأ عليه الرسل الشرعية أقبلت عليه فوضعت يدي على رأسه وزارت العادة أنك تضع يده على جبهته وبقيت تم على الرأس والله يا إخواني وأخواتي لما وضعت يدي على رأسه ما كانت تستقر على جبهته حتى دخلت أصادعي في داخل رأسه هذا كله من غير عظم فلم أتحملت أدعثتها وضعتها على صدره وقرأت عليه شيء من القرآن ثم أم الله تعالى بعد ذلك من عليه بالشفاء وهو الآن والله الحمد من, من الدعاء إلى الله تعالى الذين أصلح الله تعالى بهم كثيرا من الناس أيها لحده السلام إن إذا تأملت في حاله وبدت أنه لا يزال شابا أمره 21 سنة تقريبا وفي عنقوان شبابه عائمة من أكبر العوائل لكن إن الحوادث قد ينزل أسحارا كما قال القرطبي رحمه الله تعالى بين الفتا مرح الخطأ فرحا بما يسعى له ابقيل قد مرغ الفساء ابقيل ذات بليلة لا نانها الرجل بقى الامر ابقيل أصبح بائسا لا يرتج ابقيل أصبح بائسا ومعللا وموجها ابقيل قد مات الفساء كم من إنسان اليوم لو أيته كيف تعيش لقال لك والله أعيش بخير طيب كيف قاعدتك لله هل تتوقع ان ينزل بك الموت اليوم او غدا؟ فقال لك لا اعوذ بالله انا ان شاء الله الان عمري عشرون سنة بعد خمس سنوات اتخرج من الجامعة ثم بعدها بخمس سنوات اكون اتبانوه بيتا واشئا ثم بعدها بسنة ثونة اتبانوه اكون قد فاعدو كده ثم بعدها باربع سنوات اكون فاعدو كذا ثم يبدأ يخطط لك هذا التخطيط الطويل لمستقبله او يعيش احلاما يقضى احيانا لعدة سنوات لو له ها تبتلوت فجأة قال أنا أهوت ماذا أدفت لآخرة هذا حال بعض الناس الذين قال الله سعال عنهم إنهم إذا جاءهم من موت بدأ بعضهم يسيح ويقول ولو كان يتدمت لحياتي الحياة الحياة الآخرة التي يتقدم إليها يا ليتني كان يتدمت الحياتي. قال الله فأي ابن لا يؤذب أجابه أحد ولا يفق وثاقه أحد لكن الآخر الذي قال جل وعنه يا أيها النفس المتمئنة التي تتنف بالطاعات الدنيا أمرها الله بالثلاث خلت أمرها بالصوم صامت أمرها بغض البصر غضبت أمرها بحفظ الفرد حزبت أمرها بحفظ السمع حزبت انظر إلى هذا الذي لا تزال تستاذ عليه الطاعات يقول الله تعالى له يا أيها النفس المتمئنة ما هو جزاؤك ارجعي يا ربك راضية مرضية مرضي عنك عند الله تعالى راض عنك شيء وأنت إذا راضي بما أتاك الله تعالى راضية مرضية فادخلي في عدادي وادخلي جنتي نعم أيها الأحبة الكرام إن العبد تأمل في حياته أصلا وجد أن الحوادث قد ينزلن حارا قد ينزل بك الموس أحيانا وأنت في طائرة أو يهجم عليك هجوما وأنت في فصلك أو يهجم عليك أحيانا وأنت في الملعب وأنت في المرتفع والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال جدأته أحدكم على ما مات عليه وانظر إلى ذلك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس بباس الإحرام وأخذ يربي للملك العلام يقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ويلبي أتى حجه فجأة تعثرت به ناقته فسقط من عليها تنتسرت رقبته ومات وهو محرم فقال الله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبية الإحرام نفسه اجعلوه له كفنًا كفنوه في ثوبية ولا تفر ولا تقربوه طيبا ولا تغط رأسه لماذا يا رسول الله ما نطيب طيب لا لا يسأله الأحكام المحرمة محرم ما, المحرم المحرم ما ولا تغط رأسه وذلك لأن المحرم لا لا يغط قال صلى الله عليه وسلم لا طيبا ولا تغط رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبّية الله أكبر الناس يبعث بعضهم يوم القيامة جانيا لأن الله لا ينرد هو يغني يبعث يوم القيامة يغني يبعث يوم القيامة راقة هذا الرجل يبعث يوم القيامة منبّية لماذا؟ لأنه وطاع الله عز وجل حتى طاعته وجعل الله تعالىه لقبولة الأرض والمحبة بالسماء لماذا؟ لأنه أقام بين بينه وبين الله تعالى وصار مستعدا دائما للقاء الله جل وعلا أيها لحبة الكرام قبل أن أختم ينبغي أن ننتبه جميعا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نده أصحابه إلى الاستعداد للنزول والوقوف بين يدي الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان قال وانظروا أي من منه فلا يرى إلا ما قدم ها عندك عمل صالح سوف ترى إن كنت قد قدمت صالحا سترى صلاة وصوم وغبطر وقيام العيل وبر والدون جهاد سبيل الله انفقس سبيل إلى غير ذلك وانظروا أشأل منه وانظروا إلا يتاله فلا يرى إلا ما قدم ويرى أنواع الأعمار الصالحات أنا إن كان لم يقدم صالحا، فإنه إذا نظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ترى أشرب أغاني، أشرب فيديو، تذاكر سينما، تذاكر ال ال تذاكر دخول إلى مراقص، صديقات، ساجرات، وفوق في فواحش، ينظر إلى التاري، يمكن أن جدنا صلاتين أو سومين أو أو آية قرأناها أو صدقتين أو رحمة، فلا يجد إلا ما قدم من الأعمال الفاسدة. قال صلى الله عليه وسلم ينظر سلقة وجهه. فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم فاتق النار ولو بشك تمرها وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليكف الأبد يوم الكيامة بين يديه فيقول له يا عبدي ألم أفح في بدنك؟ يقول بلا يا ربي قال ألم وسع لك في رجبك فيقول بلى يا ربي فيقول الله تعالى ألم أذرك ترأس وتربع يعني ترأس على الناس وتضع إلى الناس فيقول بلى يا ربي فيقول أفضمنت أنك ملاقيها ها أعددت إعدادا حسن للقائي فرخ الخفض رأسي ويقول لا أعدد شيئا عندها يقول الله تعالى إني أنساك كمال في كني ثم مرجع أجابه من مني ولا أعوذ بالله يرجى أن يكون في هذا المقام بين يدي الله تعالى أشأل الله تعالى منه وكرمه أن يستقنوا وإياكم جميعا إلى كل خير ونعوذ بالله تعالى أيضا للأمرار والأسقام ومن الأدواء والأورام نفس الله تعالى أيضا أن يشفي المرضى من المسلمين وأن يضع لنا هداة المهتدين. هذا والله تعالى أدل وأسرم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله